الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا آمين وإنه لتلقى رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين بلسان عربي مبين وإنه في زبور الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كان.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 فَرَأَيْتَ إِذْ مَطْعَنَ عَلَيْهِمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا Kiitos no.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 فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مما مَا تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَكَ حِينَ تَقُولُ وتقلبك في الساجدين الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أفيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشع.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 وسيعلم الذين ظلموا أن يمنقلبي ينقلبون بسم الله الرحمن الرحيم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 سبحان الله رب العالمين يا موسى يا موسى إنه أذى الله يا موسى إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سور فإني غفور رحيم يا موسى لا تخفوا إِنِّي لَا يَخَافُ الَّذِينَ أُرْسِلُوا إِنِّي لَا يَخَافُ الَّذِينَ أُرْسِلُوا إِلَّا نُظِلِمَ سُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُور فَإِنِّي غَفُور ادخل يدك في جيبك تخرج بيطاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا محر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم غلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمة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 والفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة, قالت نملة يا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 وأن أعمل صالحا ترضى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير وتفقد الطير فقال ماليا لا أرى الهدهد أم كان من الغض؟ إِبَنَهُ عَذَابٌ شَدِيدٌ أَوْ لَا أَفْضَحَنَّهُ أَوْ لَا يَأْتِينِي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ فَمَا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 لا يسجدون للشمس من دون الله، وزينا لهم الشيطان أعمالهم، فصدّهم عن السبيل، فهم لا يهدون، ألا يسجدون لله؟ ألا يسجدون؟ يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفو هل سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين إذ هم بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب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 وعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما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 تاب أنا آتيك به قبل أيار يرتد إليه طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أن أكف. وَمَا شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَا كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ قَالَ نَكِرْوَ أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين مَا ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين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 قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين